ما يعوذ به الأولاد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه تهنئه المولود له وجوابه بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره ويرد عليه المهنئ فيقول بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله واجزل ثوابك